بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصله وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من احتذى بهداهم بعد عرفنا في الدش سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالهجرة فقال جاء صلى الله عليه وسلم في وقته وكان وقت الظهر إلى صاحبه أبي بكر رضي الله عنه فأخبره بما أمر الله تعالى به فطلب أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصاحبه في هذه الرحلة المباركة وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا أن أبو بكر كان قد أعد لذلك راحلتين أطعمهما وجهزهما لهذا اليوم وعند ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه خرج هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه في الليل في ليلة الهجرة وتوجه كما قلنا لم يتوجه إلى جهة المدينة بل توجه إلى الجنوب إلى غار ثور واتفق مع عبد الله بن قريفة أن يد لهما على الطريق وكان رجلا مشركا ولكنه كان عالما بطرق الصحراء فهمنا وأعطياه الناقتين وجهز جهازهما جهز الطعام وكل شيء ووعداه أن يأتيهما عند غار ثور بعد ثلاثة أيام هذا كان شأن من؟ شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه وكان عامر بن فهيرة يروح عليهما بقطعة من غنم يرعاها عامر بن فهيرة هو خادم أبي بكر رضي الله عنه وكان راعيا يرعى الغنم فمعه غنم يرعى بها في الصحراء ثم يعود بها في آخر اليوم كان عامل ابن فهيرة يروحه الرواح هو العودة أسر النهار يغضو يعني يذهب في أول النهار يروحه يعني يعود في آخر كان عامل ابن فهيرة رضي الله عنه كان عامل يروح عليهما بقطعة من غنم يعني بمجموعة من الغنم يرعاها حين تذهب ساعة من العشاء أي عندما تمضي ساعة من العشاء كان عامل يعود ماذا يعود الى مكه وفي طريقه يمضي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر في الغار حين تذهب ساعة من العشاء وياخذ بهما وياخذ بها عليهما وكذلك في الصباح عندما يذهب يمضي عليهما يمضي عليهما ليلا وصباحا فإذا خرج من عندهما عبد الله تبع, تبع أثره عامل بالغنم كي لا يظهر لقدميه أثره عرفنا أن عبد الله بن أبي بكر كان يبيت في قريش في يتسمع الأخبار ثم يخرج فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بما يقول أهل مكة ويأتي من بعده من عامل بالغنم يمشي عامل بالغنم خلفه لكي يخفي أثر أقدامه ولما انقطع الطلب كريش بحثت ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام يأس الكريش لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر إلى المدينة وبين مكة والمدينة أربعة أيام هذا في ذلك الزمان أربعة أيام من السفر فإذا مرت ثلاثة أيام فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن قريب من المدينة وهم حتى وإن أسرعوا لا يستطيعون إدراكهم ولهذا انقطع الطلب, انقطع الطلب يعني نقص طلبه أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فلما انقطع الطلب خرجه بعد أن جاءهما الدليل الدليل هو من؟ هو عبد الله؟ ابنه هو دليلهما يعني يدلهما على الطريق في الصحراء فجاءهما الدليل بالراحلتين صبح ثلاث بعد ثلاث ليالي لصبيحة اليوم الرابع جاءهما وسارا متبعين طريق الساحل مع ذلك لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق المعتاده بين مكة والمدينة بل استخدم طريقا أخرى غريبة لا يمشي الناس فيها عادة وفي الطريق لحقهم طالبا سراقة ابن مالك المدلجي رضي الله عنه وكان قد رأى رسل مشركي يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر دية كل واحد منهما مئة ناقا لمن قتله أو أسره هذا سراقة ابن مالك رجل محب للماء من العرب تاجل سمع الأخبار أن أهل مكة أن قريشا وضعت ماذا وضعت الدية في النبي صلى الله عليه وسلم وفي صاحبه من ودية مئة جمل فمن أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قتله أو أمسكه فله مئة جمل وله مئة أخرى لصاحبه أبي بكر فهمنا هذا شيء كبير فلما سمع صلاقة بهذا الكلام سأل لعابه وقال هذه فرصة طيبة يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن امسكه أو إن وصل إليه أخذ هذه الغنيمة فبينما هو كذلك بينما هو جالس في مجلس من مجالس قومه بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام عليهم وهم جلوس فقال يا سراق إني رأيت آنفا آنفا يعني سابقا قبل قليل أسودة بالساحل أسودة يعني رأيت سوادا أشخاص رأيت سوادا من بعيد والمعنى رأيت أشخاصا لم أتبينهم بالساحل الساحل هو شاطئ البحر أو طريق البحر أراها محمدا وأصحابه أظنه أن هؤلاء هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فعرف صراقة أنهم هم، عرف صراقة أن الأمر صحيح وأنهم هم. لكنه أراد أن يثني عزم مخبره عن طلبهم، يثني، ثنا يثني أو أثنا يثني بمعنى رد يرد، فهو أراد أن يرد عزيمة الناس. عن هذا لكي لا ينشط الناس ولكي لا يفكر الناس في اللحاق بهم فقال, فقال له إنك رأيت فلانا وفلانا هؤلاء ليسوا محمدا وصاحبهم هؤلاء من هؤلاء فلان وفلان انطلقوا بأعيننا خرجوا أمام عيوننا يبدغون ضالة لهم خرجوا أمام عيوننا يبحثون عن ناقة ضلت منهم هربت منهم ناقة فهم تضلوها فيبحثون عنها سراقة عرف أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم مع ركبه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في هذه الرحلة عرف سراقة ولكنه يريد المال لنفسه لم يكن مسلما في ذلك الوقت فلما سمع بهذا أراد أن يجب أن... أن... يثني عزيمة الناس وأن يقلل من همتهم فقال لا لا ليس هذا محمدا ليس هذا محمدا وصاحبا إن هذا فلان وفلان من أبناء كذا ضل منهم جمل وقد خرجوا يبحثون أمامنا عنه. يقول هذا يقول صلاة فإن عند ذلك سكت الناس ولم يهتموا بالأمر ثم لبث في المجلس ساعة بقي في المجلس ساعة والساعة في ذلك الوقت ليست الساعة التي نعرفها ليست ستين دقيقة ساعة يعني وقتا غير معين بقي ساعة يعني بقي وقتا لكي لا ينتبه إليه أحد لبث يعني بقي في المجلس ساعة وقام وركب فرسه، ثم صار ذهب وأمر جارية له أن تجاهز له فلسه وخرج بفرسه خلف البيت من خلف الخيمة وهو يخفض سلاحهم لكي لا ينتبه أحد ولكي لا يشعر به أحد وخرج وتبع النبي صلى الله عليه وسلم وابا بك حتى دنا من رسول صلى الله عليه وسلم ومن معه اقترب من النبي دنا بمعنى اقترب اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وعند ذلك عطرت به فرسه عطرت اصطدم قدمه بشيء فسقطت فرسه التي يركبها حصانه الذي هو عليه اصطدم قدمه بشيء فسقط فوقع سراقة على الأرض فخر عنها يعني سقط عنها وهذا ليس من عادة فرسه هذه فرس جيدة يستعملها سراقة كثيرة وهذه هذه مسألة غريبه فهمنا؟ فرقبها ثانيا وصار حتى صار يسمع قراءه المصطفى صلى الله عليه وسلم اقترب حتى أصبح يسمع قراءه النبي صلى الله عليه وسلم للقران والنبي لا يلتفت لا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم حوله وابو بكر هو الذي يكسر الالتفات ابو بكر قلق خائف على النبي صلى الله عليه وسلم فينظر خلفه وينظر يمينه وشماله وينظر أمامه فيما؟ فبينما الأمر كذلك حتى ساخت قائمة فرس سراكة في الأرض طيب المرة بعد ذلك لم تعطل قدم الفرس بل ساخت في الأرض ساخت يعني غاصت، نزلت يد الفرس في الأرض غاصت في الأرض ساخت قائمتا القائمتان يعني الرجلان الاماميتان قائمه فرس سراكة في الأرض حتى فلغتا ركبتين حتى وصل قائمتا الحقام إلى ركبتين في الأرض فسقط سراكة مرة أخرى فخر عنها ثم زجرها زجرها يعني نهرها بشدة لفلس قوم أقومي فنهضت فقامت وأخرجت يديها من التراب، فلم تكد تخرج يديها لم تكد الفرص تخرج يديها من الأرض حتى انقطع لأثرهما غبار ساطع في السماء مثل الطقار أخرجت الفرس قدميها من الأرض فخرج غبار كثير تراب كثير ارتفع إلى السماء يقول الطراب هذا أمر عجيب. طراب بسيط طراب عادي تحت قدمي كيف يرتفع هذا الارتفاع العادي فعلم سراقة أنه لا سبيل له إلى النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لن يستطيع أن يمسكه فرسه تسقط به مرة ومرتين وثلاثا وهذا ليس بعادة هذا قبال شديد يخفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هذا ليس بعادة فعلم سراقة أن عمله ضائع سدا. أن عمله يضيع سدا يعني بلا قيمة. يضيع يعني يذهب وسدا بغير غير قيمة. علم سراقة أن عمله ضائع سدا. وداخله رعب عظيم وأصابه في قلبه خوف شديد جدا. فناداهما بالأمان. يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف ولك الأمان؟ أريد أن أتكلم معكم. فناداهما بالأمان فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى جاءهم سراقة يقول سراقة يقول وقع في نفسي حين لقيت ما لقيته أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سراقة عندما رأيت هذا علمت أن الله سينصره لأن هذه الأمور التي تحدث ليست ممورا عادية فلا شك أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد وأنه يوحى اليه يقول وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعل فيك الدية يا محمد صلى الله عليه وسلم إن قومك قد جعل الدية, الدية هي مئة من الإبل وأخبرهما بما يريد به الناس وعرض عليهما الزاد والمتاع ما رأيكم هل تريدون طعاما هل تريدون ماذا زادا ومتاعا فلم يأخذ منه شيئا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا من الزاد ولا المتاع بل قال له أخفي عننا يعني لا تخبر أحدا بنا وأخف هذا الخبر أخف عننا فسأله صراكة أن يكتب له كتاب أمني علم صراكة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفوز في يوم من الأيام ينصره الله على الناس جميعا في يوم من الأيام فقال صراكة للنبي صلى الله عليه وسلم أكتب لي كتابا أريد كتابا فيه أمان لصراكة بن مالك فيما أريد كتابا بهذا يكون عندي أكتب لي كتاب أمني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فكتب له هذا الكتاب فهمنا وبذلك انقضت هذه المشكلة وبهذا انتهت هذه المشكلة التي التي ظهرت فيها عناية الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم هذا رجل ذهب ليقتلهما لي هو ذاهب للقتل ليقتلهما أو يأثرهما ليأخذ الغنيمة وإذا بقدر الله تعالى هو الذي يقول لهما هل تريدان طعاما هل تريدان شرابا وهو الذي بعد عرضه للطعام والشراب هو الذي يقتل الأخوار عنهما وهو الذي يطلب أمنا منهما وكان أهل المدينة حينما سمعوا بخلوق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم كانوا يخرجون إلى الحرة فالحرة هي الصحراء على أطراف المدينة حتى يردهم حر الظاهرة صحراء شديدة الحرارة على أطراف المدينة فانقلبوا يوما كانوا يذبون في الصباح وينتظرون حتى تشتد الشمس فيعودون يرجعون إلى بيوتهم فانقلبوا يوما يعني رجعوا يوما بعد أن أطالوا انتظارهم بعد أن طال انتظارهم في هذا المكان رجعوا في يوم من الأيام فلما أووا إلى بيوتهم لما رجعوا إلى بيوتهم كل واحد إلى بيته أوفى رجل من يهودا من يهود على قطم من آطامهم لأمر ينظر إليه لما رجعوا إذا برجل من اليهود يصعد في مكان عالم لسبب من الأسباب الأطم هو المكان المستفع صعد رجل من اليهود ماذا؟ أطمن من الآطام مكان مستفع لسبب لأمر ينظر إليه يعني ما كان يصعد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم نعم أطم هو مكان مرتفع وأوفى بمعنى صعدة فأوفى هذا الرجل على مكان عالم من الأماكن ينظر لأمر يخصه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يزول بهم الصراب الصراب هو الماء تراه من بعيد في الصحراء فإذا اقتربت منه لم تجد شيئا هذا يسمى صراب الصراب ماذا؟ ماء طراه من بعيد فإذا اقتربت منه لم تجد شيئا فهو نظر بعيدا فوجد هؤلاء القوم يظهرون بين الصراب يعني يظهرون بين ماء على الأرض والارض حقيقة ليس فيها ماء ولكنه صراب قال أو بالنبي صلى الله عليه وسلم بصر برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يزول فيهم السراب يعني يذهب السراب بسببهم يظهرهم طارة ويخفيهم أخرى هذا السراب أحيانا يظهرهم وأحيانا يخفيهم فقال اليهودي بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم جدكم يعني هذا نصيبكم وحظكم ليس الجد هو أبو الأبي هنا هذا جدكم أي يعني هذا حظكم الذي تنتظرون هذا هو رجل الذي تنتظرونه فطاروا إلى السلاح فقام الناس مسرعين يحملون سلاحهم وتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة وخرجوا يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر المدينة يعني في المكان العالي فيها بظهر الحرة وقلنا الحرة وهي ماذا الحجره هي مكان فيه حجاره ويصعب المشي فيه قال خرج الناس يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم فعدل بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا قابله النبي صلى الله عليه وسلم في مكان على أطراف المدينة ثم مشى بهم وعدل النبي يعني تحول من طريقه الذي كان فيه الى طريق اخرى عدل بهم ذات اليمين يعني دخل بهم يمينا حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف في مكان اسمه قباء نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بن قباء والذي حققه المرحوم محمود باشا الفلكي أن ذلك كان في اليوم الثاني الثاني من ربيع الأول الذي يوافق العشرين من سبتمبر في سنة 2200 و600 من الميلاد نعم؟ حقق يعني هو فحص هذه المسألة فحصا جيدا وحقق فيها وبحث فوجد أن ذلك كان في اليوم الثاني من ربيع الأول الذي يوافق العشرين من سبتمبر في سنة ستمائة وعشرين وهذا أول تاريخ جديد لظهور الإسلام هذا أول تاريخ جديد لظهور الإسلام هذا هذا أسلوب جديد لم يكن من قبل. بعد أن مضى على الإسلام ثلاث عشرة سنة وهو مضيق عليه من مشركي قريشي بعد أن كان الإسلام مضيقا عليهم المشرك ثلاث 13 سنة ماضية ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع من الجهل بعبادة ربه وكان النبي ممنوعا أن يجهر بالدعوة لعبادة الله سبحانه أما الآن فقد آواه الله وصحابته رضوان الله عليهم بعد أن كانوا قليلا يتخطفهم الناس الله تعالى حفظهم وآواهم بعد أن كانوا قليلا يتخطفهم الناس يعني يعني ضعفاء يأخذ الناس منهم من يريدونه يؤذونه ويغطلونه وبهذه الهجرة تمت لرسولنا صلى الله عليه وسلم سنة إخوانه من الأنبياء بهذه الهجرة حدثت سنة الله سبحانه وتعالى لرسله فكل مبي هاجر فتمت للنبي صلى الله عليه وسلم سنة إخوانه من الأنبياء من قبله. فما من نبي إلا نبت به إيه إيه عفوا قال فما من نبي إلا نبت به بلاد نشأته نبا ينبو بمعنى طرد يطرده أو رفض يرفضه ليس هناك نبي إلا وطرد قومه من بلده التي نشأ فيها. فهاجر عنها من إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء وهو خليل الله إلى عيسى عليه السلام كلمة الله وروحه كلهم على عظيم درجاتهم ورفعة مقامهم وهينوا من عشائرهم كلهم مع علو منزلتهم رضوان الله عليهم ولكنهم ماذا وهينوا وكل منهم من قومهم من عشاءتهم الإهانة هي الظل تعرضوا وإهانة من قومهم نعم أظلوا أين هم أذلوا بذل وهينوا من الذل قال كلهم صلى الله عليه جميعا وسلم كلهم على عظيم درجاتهم يعني مع كونهم أصحاب الدرجات العالية ومع رفعة مقامهم من عشائرهم يعني أوذوا وأصيع إليهم من قومهم من عشائرهم فصبروا ليكونوا مثالا لمن ياتي, بعد... لمن ياتي بعدهم من متابعيهم في التبات والصبر على المكان ما دام ذلك في طاعة الله صبروا واحتسبوا ذلك وقالوا إنه ما دام ذلك في طاعة الله ما دام ذلك في سبيل الله فلا باس فصبروا لكي يكونوا مثالا لمن يأتي بعدهم إذا كان رسل قد صبروا وقد تحملوا فما بالك بالناس يجب عليهم أن يصبروا وأن يتحملوا يقول الشارح هنا فسل مصر وتاريخها تنبئك عن إسرائيل سل مصر وسل التاريخ المصري يخبرك عن إسرائيل وإسرائيل هو يعقوب وهو أبو يوسف عليه السلام وإخوته أبو يوسف وإخوته الأحد عشر قال سل مصر وتاريخها تنبيك عن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام وبنيهم أنهم هاجروا إليها حين حينما رأوا من بنيها ترحيبا بهم وتركهم وما يعبدون اترامل ليوسف عليه السلام ولحكمته ولما مضى سنون لما مرى السنوات نسي فيها المصريون تدبير يوسف عليه السلام وفضله عليهم فاضطهدوا بني إسرائيل وآذوهم وعند ذلك خرج بهم موسى وهارون ليتمكنوا من أعطاء الله حقه في عبادته يقول انظر إلى تاريخ مصر تجد أن الله سبحانه قدر أن يأتي يوسف عليه السلام إلى مصر ثم بعد ذلك يكون مثل الوزير وزيلاً على الطعام والمالية فيطلب أن يأتي إليه اهله من بلادهم فجاء أهله إليهم جاء يعقوب وزوجه وجاء إخوة يوسف فهمنا؟ فعاشوا حياة طيبة سعيدة في مصر حتى قدر الله سبحانه أن الناس بدات تنسى فضل الله على يوسف عليه السلام وكيف كان حيا هنا في مصر فلما نسي الناس أرسل الله تعالى إليهم رسولا ثانيا وهو موسى عليه السلام أرسل موسى عليه السلام في وقت كان المصريون يؤذون بني إسرائيل إذا شديدا فجاء موسى عليه السلام لكي يخلص بني إسرائيل من اذى العون اضطهد ظلم اضطهد المصريون بني إسرائيل يعني ظلموهم وأذوهم وعند ذلك خرج بهم موسى وهارون من ماذا خرجوا من هذا المكان الذي هم فيه آذوهم خرج بهم موسى وهارون عليهما السلام ليتمكنوا من اعطاء الله حقه في عبادته لكي يستطيعوا إعطاء الله حقه في العبادة كذلك لو نظرت في التاريخ بعد ذلك تجد المسيحة عليه السلام هرب من اليهود حينما كذبوه فأراضوا قتله وفتك به حتى كان من ضمن تعاليمه لتلاميذه طوبة للمطرودين من أجل البر طوبة هذا مكانهم في الجنة للذين طردوا من الدنيا لأجل عمل الخير للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات هم لهم الملك يوم القيامة ثم قال بعد افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم طردوا الأنبياء طردوا الأنبياء الذين قبلكم يعني افرحوا فإن هذا الذي يفعله اليهود ليس أول ما فعلوه في نبيه وسن القرى التي حلت بها نقمة الله بكفر أهلها اسأل هذه الكرة التي أهلكها الله تعالى بسبب كفر اهلها كديار الوطن وعاد وثمود كن بيك يمتخبلك عن مهاجرة الأنبياء منها قبل حلول النقمان هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن القوم إذا علموا أن العذاب ينزل بمكان مكان يجب عليهم أن يبتعدوا عنه فهؤلاء المؤمنون أمرهم الله تعالى بالخروج من القلية التي تعمل فواحش، ثم نزل العذاب على الباقين. وهذا معنى قوله ماذا؟ انظر إلى هذا إلى إلى نقمة الله بالذياري بوق وعازم وتموت تنبيهك عن مهاجر عن مهاجرة الأنبياء منها قبل حلول من النقمة. هم سيقولون نعم ترك الأنبياء وذهبوا قبل نزول العذاب. فلا غرابه ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من بلاده من بلاد منعه اهلها من تتميم ما اراده الله هذا لا باس به لا يقول قالوا لماذا هاجر نقول هو دعا قومه ثلاث عشرة سنه ولم يؤمنوا إذا دعاهم ولم يؤمنوا فماذا يفعل كانت النتيجة انه هاجر وهذه سنه الله في الذين خلو من قبل هذا ليس امرا مبتدعا من النبي صلى الله عليه وسلم بل هذه سنة الأنبياء السابقين أنهم كانوا كانوا يصبرون على أدى قومهم حتى إذا زاد الصبر عن حده هاجروا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا إن خلت يعني انتهت ذهبت فما تبديلا تبديلا يعني بدل يبدل لن تجد للسنة تبديلا ¿No? ¿Toy un dos